الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه مجموعة مرات في سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثمين المتوفى ليلة الخميس في الثالث عشر من شوال لعام واحد وعشرين وأربعمائة وألف رحمه الله رحمة واسعة نبدأها بهذه المرسية التي قلتها في سماحته رحمه الله تفد عن قلب واهتز الفؤاد أسا وخيم الحزم في الدنيا عليك أبي تفد عن قلب واهتز الفؤاد أسا وخيم الحزم في الدنيا عليك أبي قالوا مضى الشيخ والاهتاه وانطفأت شمس العلوم كذا كالمرء كالشوب أمسى فؤادي عليلا لا يخفف من مصابه قول من عزوه في عتبي قد كان فينا نشيطا حازما علما بالبذل يعرف فعل السادة النجبي مصابنا اليوم في شيخ الشريعة من ربت مجالته الأجيال في أدبي قوى عزائمهم رساع قائدهم أجل الغياهب كم تنزاح من حجبي أراهم الصدق في قول وفي عمل قد اقتفى أثر الأخيار في دأبي وسار نهجا قويما لا تزعزعه أمواج عالمنا والناس في صخبي فصار فزا وحيدا صادعا أبدا بالحق ينشره حتى مع النقبي فكم جلسنا أمام الشيخ نرقب ما يلقيه من باهر الأقوال في عجبي قل للمنارة في الفيحاء وأسفي على فراق ليالي العلم والطلبي وعز كرسي شيخي إنه شجن وقل له إن شيخي غير منقلبي فلتصبرن على فقد البشاشة في حسن الحديث بلا مين ولا كذبي وتصبرن على فقد العلوم كذا فقد الرزانة والمعروف والقربي وجزعنا من بل قد كان يصعده وعز فيه أصيحابي مع الكتب وقل سلام عليكم يا أحبتنا وأعظم الأجر يا ربي لمحتسبي قد كان صوتك يعلو في منابرنا ومن عليها فكم القيت من خطبي وابعث لجامعة الإسلام تعزية من طالب من مصاب الشيخ مكتئبي كذا الإذاعة في ركم الفتاة التي تبث في كل إقليم وفي القطبي جاهزت فالخطب لم يثنيك عن أمل ببيت ربك ترجوه مع الرهابي يا رب أسكنه في الدوس الجنان إذا واروه في تربة وجعله في رحابي وقال فضيلة الشيخ سعود بن براهيم بن محمد الشريم حفظه الله هذه المرطية يا عبل لا تلوم إن نسينا هواك حين كنت تعدلينا يا عبل لا ملام في جفاء ففينما يروع الجنين يا عبل لا وصال في بلاء رزين بالخطوب سادرينا فالله ما طاب لما ملام يحق للمنام أن يبينا وزهد الصفي في تلاق نوازل تبلغ اليقينا إن تسألي يا عبل ما جهانا فلتسمع البكاء والأنينا ولتبصر العيون شاخصات حسيرة مما به رزينا كي تعلم المصاب في جموع ولتعذري إن كنت تعذرينا بفقد شيخ عالم جليل موسدا بقبره دفينا أتاه ما يجوب كل حي بالموت حين يقطع الوتينا محمد الصالح يا لقومي لقينا في المصاب ما لقينا لو أننا نقر في فدائه فيفتدى بمال والبنينا لكنه المماث ليس يجدي فداؤنا المكفن القطينا آل عثيمين ألاف صبرا عزاؤكم مصابنا عزينا حبر وبحر للجميع رحب نراه إذ نراه مستبينا فإن تسل في النحو ذاك طود والفقه صار ثوبه المسينا يقول بالنصوص في ثباث دليله أنبأ نوروينا يدارس العلوم كل حين ويقهر الباطل في نحينا لم تنسني قناته الصدارا يقيمها الدهور والسنينا يجل بالعلم على افتخار يحب بالألوف والمئينا يقوم إن جن به ظلام لله يقرى قوله المبينا كتاب آسلت به قلوب ما آمن القلوب أنتلينا لله يا لقوم ما جهاكم ألا ترون الخطب حل فينا ألا ترون الأرض بعد هذا تناقفت بموت ويكلم القلوب أن بموتهم في العلم جاهلين يجهلهم تساقط الأناس واستثمنوا ذاورا من فخينا فلم يعون هذا من البرايا لم يستبين الغف والسمينا أبرن لنا يا ربنا شيوخا أمثاله يجددون دينا أبرم لنا يا ربنا شيوخا أمثاله يجددون دينا كي نستفيق في الورى وهذا دواؤنا من بعد ما عينا لن أغفلنا يا أخي حتما عن دعوة للشيخ ما إن قائما أو قاعدا أو راقدا وادعوا له يا قوم قانسينا بمثله فتختموا حياة لا تختموا بمثل مضربين شتان بين عازف بعودي حياته أهواكلا ألينا وبين من حياته جهاد ويبصر الطريق إن عمينا فارحم إله العالمين شيخا وسجه في العدم علينا بفضلك العظيم يا إلهي زوجه في الجنة حورا عينا واخلف لنا في المسلمين خيرا بالله قولوا إخوتي آمينا ثم الصلاة بعدها خسام على الذين فيه والدينا ورساف يعقوب بن مطر العتيبي فقال بكت القلوب ولا نمنها الجلد إذ قيل قد قبض الإمام محمد سهم أصعب من الفؤاد بقية كانت لقضع النائبات تجلد ما كان فقد الشيخ موتة واحد لكنه القمر المنير يوسد كانت ستوق إلى لقاه قلوبنا حين الوداء لعل عينا تسعدوا ولعل مشتاقا يفوز بنظرة لكن طواه عن العيون الموعدوا أرض الحجاز على سراك توقفت أنفات من يفت العباد ويرشدوا في الأمس أودع في ثراث إمامنا عبد العزيز العالم المتجرد واليوم يجفن في جوار رفيقه علم أشم وسيف هند يومد على الإسلام حين تصرمت علماؤه كالعقد كان ينضد يا شيخ قد رحلت بموتك أمة في العل والأخلاق أنسى التلحد لو كان تجدي في المصاب دموعنا ما كنت أحسبها لسوطك تجمد تنعاك يا بحر العلوم أوالم وبكاك شيخ في الأنام وأمردوا والجامع المحزون بات وفيه من وقع المصابح شاشة تترددوا كم كان يلقي الدرس ثم كأنه عذب تهش له الضماء وموردوا فإذا تكلم في الخلاف مرجحا خلت الموفق للمساء ليسردوا ويفيض في شرح العقيدة موضحا ما كان يشكل فالسراح موحد وإذا تلا آية الكتاب مفسرا أطرقت تستمع الفوائد ثم أما الأصول فلا تسل عن عمدة بالأصل في الفرع الجديد يؤيد من كان يجهل ما أقول فهذه آثاؤه الحسنى بحق تشهد في قتله الدنيا فراح موليا وأشاح عنها زاهدا يتعبدوا وقضى الحياة مجاهدا ومربيا حين استراح القاعدون وأخلدوا سارَتْ شَطَاءُ وَاهُ الْحِسَانِ وَمَطْحُهُ شَمْسًا لَيْلِ السَالِكِينَ تُبَدِّدُ وَغْدَايُنَا نَفِرُ مِنْ تَعَصُّبٍ عَشَرٍ جَعَلُوا التَّفَرُّ قَشْرَ عَسًى قد كان في درب الفساد مهندا يجتس أصل المفسدين ويحددوا لا طال نوم الشامسين فخلفه جيل لنهج الثالثين يجددوا إن كان قد رحل الأئمة قبله هيا سيعدم في البلاد مسدد يا رب من على الفقيد بجنه فاضل مقام بها وقعدا واخلف بخير أنت أهل إجابة نعم النصير لنا ونعم السيد فقال الدكتور عبد الله محمد السعيد هل العين منها كان يستنطر القطر أم العين منها كان يستنطق السر لقد نطقت سرا وجادت بمائها وقد فعلت فينا كما يفعل السحر عشية ما قد ذاع أن خسف البدر فضاق احتمالا في تتبعه الصجر فلما يقينا صار سلمت للذي تعالى له في كونه الخلق والأمر وذا شأننا إن الحياة مطية يجوز بها سفر ويتركها سفر ولكن بعض الموت يحدث تلمة ومن سدها في قومه فهو الصدر تداعى الفراط العقد في جيد أمتي فأوله بدر وآخره بدر فلله قوم تتقيهم ظلامتي وحسكر منا حل لكنهم سكروا فقدنا إماما في الفضيلة ليتنا فديناه في من شام والنعم الحمر ولكن معاذ الحق من موقف به سرانا نناف الصبر ما وجب الصبر فقدنا إماما في الورى ذا عصيته تقيا نقيا القلب ظاهره بشر فإن شئت نهرا في عدوبة لفظه وإن شئت بحرا في غزارته بحر ولستم دلا بالمحد وفضله على الله إن الكل في جنبه صفر أشاح وقد كنا على وشك مفرق تنازعه من بعده البيض والسمر لعل له في السابقين مكانة وكان له في كل شارقة عجر سقى وادل من صادق الغيث قبره ببادله قطر ويعطبه قطر ويغدق حتى يصبح القبر روبة إذا الريح راح الساح من نشو فيا راحلا للبيت ذلغ تحيتي نَقْبِلَتَهُ الْغَرَّ أَلَا نَا لَهَا وَزْرُ وَبَلِّغْ سَلَامِي لِالْفَقِيدِ إِذَا انْتَقَدْتَ عَلَيْهِ جُموعٌ حِينٌ صُلِّيَتِ الْعُرُوقُ وَبَلِّغْ سَلَامِي لِلْجُمُوعِ وَقُلْ لَهُمْ مَا قَالَتْ حَصًى يَسْتَقِيمُ بها لئن رحل الشيخ الجليل فإن ذا سبيل الورى والكل موعده الحشو ويا كم من الأصحاب قد مات قبله ومن قبله قد مات في الأمة الحبو ومن قبلهم مات النبي وكل لا يهون ما نلقى إذا التبث الأمر فذلك أدعى للتذكر إنما يذكر من يخشى فينفعه الذكر وإني فتاة هلا أنا مثلكم أسن وأشكر من رغم المصاب له الشكر عزاء لمن يشكو من البيل حرقة أرى البون مثل البيل وقدهما جمر قال يوسف بن عبد الله السلام ان متنابرنا حزنا وقد فجعت وحل فيها البكاء والشهود والاراق وغاب فرقد خير الشباب به وانهد ركن عليهم الناس ترتكزوا اما فلن فقد احجارنا نبكت ولستدارت فيها الاشجار تصفقوا حزنا على عالم سارت مواكبه في كل ناحية بالعلم تستبق هبت مشاعرنا فرثيه عاجلة والشعر يشعبه حزن فينفتق والحزن كالمزمى سالت حائبه بالدمع تسبقه الآهات تختنق لكننا نبقى والا الله قد رضيت نفوسنا وابنت في الاسم تنزلق علامة حلق راجت مساءل في سوق وان ترى كل فتيه وتتللق وذين اعطائت بيان في ممتع قد نفهد ورقوق وارس فتاواه في اقفدنا وسمت عن الهوى واتس في الحق ينطق وكم طرحت سؤالات ليفسمني فيندري واثقا في الشرح ينطق كانه قمر جاءت مشعشعا انواره في فضاء الكون يتسق فأنه قمر جاءت مشاشعة أنواره في فضاء الكون يتسق بل إنه الشمس في الإصباح مشرقة وقد تقدم نور الصبح ينبثق وجرأة الحق في عدل تجلله والخصم في حكمه يرضى يثق سهل بسيرته سمح تعامله ولفظه بفصيح القول يعتمق كفاه بيننا دا خير وقابضة سيفا على ذمرة الأعداء يمتشق والله أشهد ما إن شاء خالقنا فالشيخ في نزل الفردوس يغتبق بسم الله الرحمن الرحيم وقال مهدي عما الشمري بكت عيني على الشيخ الهماني سليل المجد خاتمة الكرامي ولن لا أبك شيخا أحمديا سماح تكفه مثل الغماني بكت لفراطكم هند ومصر ونجد والعراق مع الشآن ومتكة والخليج وساحلاه وطيبة مرقد الهاد الإمام وصنعا والرباط وكل قطر ينادي بالصلاة وبالصيام وزمزم والحطيم ومأزماه ومن لبى وصلى بالمقاب هماني ومن برج جامع الطلب يدكي احقا من يرى ذاك الهمان احقا شيخنا الغالي في احقا غيبت شمس الظلام اسائل في عنيزه كل ركب فلا القى سوا رجع الكلام فلا القى سوا رجع السلامي أنين داقن لك في فؤادي ودمعي جمرة مثل الضراني يعزي قلبي المكلوم أن دروسك في الأثير على الديوان بكى لذراقكم أمسي ويومي وجسمي هده طول استقامي حياتك لا تمل من المعالي وعمرك فاق أعمار الأناني عليك صلاة ربي كل حين ورحمته تعالى والسلامي وقال عبد الرحمن بن عبد الله الحميد ألمحت من قريب وبدت تطرق بابي عاتبتني أن رأت صخرا وهل يجد عتابي قلت يا حسناء قفي وتركيني في عذابي أنت يا ساكنة القلب تراب للترابي أنا يا حسناء خلق جيئتي مثل ذهابي بانت آلام السيل وفرضنا ذكيا حسنا وما به لك يا دنيا يا اغثار اغثار الاقادي لم نذق حلوا لديك غير فك واستلاب كلما خف مصاب اوقعتنا في مصابي انتم الزلق هارقبا البست الف نقابي. لم ارى الا اسيفا لابسًا فهو بكى ابي لم ارى الا اسيفا لابسًا فهو بكى ابي لم اجل المح طيف الشيخ من باب لباده يا سها في موقد بين اصحابي يقطع الدرب مهابا تاركا كل الركاب هو بحر هل رأيت البحر من غير اغتهاب هل يضر البحر ما أعطاه لسع من ذباب ولسان الحال يحكي حتى لو بعث ثياب هو نجم غاب عنه وتوارى في الحجاب لم يمت بعد فروح الشيخ في كل كتابي كل حرف فيه نب هو ضرع لاحتلابي وهي أزهار لقطف ورحيق لانتكابي قلت ما قلت ولما يفرغن ما في مطابي فبنفسي من معاني الحب آلاف الرغابي فبنفسي من معاني الحب آلاف الرغادي أسأل المولى لشيخ زاهد حسن التوابي وقال عبداللطيف بن فهد بن شيجح إن الشمس بات الليل يسرنا وظلمة الجهل تبدو في آلينا شمس لقد غربت بالحق قد نطقت وان بثثت بقصي من الخير يشمينا بحر العلوم زلال فاض من دعه وبالعقيده يسقينا فيوينا فكته عيني وشعري ثم واسفي على العلوم ونورا مطفئا فينا مصابنا جلل والله اسئله امام خير لنا كابن العثيمين قد أخبر الصادق المصدوق أن لنا في آخر الدهر فقدا للمحبين تراه في درسه كالزارع الجلدي يسقي منادعنا فاخبر عالينا تراه في نور درد ضاء أفئدة تفصيل قول لمن يرجو هدى فينا يا موت أفجعتنا في أخل عالمنا وسنة الله إيمانا بهادينا قد مات بعد وفاة الشيخ من بروه ومسجد لا ترى إلا المصلينا نجل, نجل الإمام الهمام ثم إخوته مصابكم عمنا فالحزن ساقينا يا أمة الرزئت في فقد عالمها هل منهما من لنا كابن العسينينا بنشر علم له بعيد عيد مجلسه قولا مفيدا كذا إمت عقارينا أو ما قرأت له شرحا لواسطة تشفي وتكفي بها نقلا وتبينا دمرت يا شيخنا بشرح تدمرة كل الغوات فكانوا في الأذلين وبعد هذا فتبقى شيخنا أبدا شيخا لحاضرنا أو من بدا فينا وفي مواسم خير شاع مجلسه طابت معارفه والوقت يضنينا الشيخ عبد العزيز الحبر والثقه مات الجميع بقينا كالمساكينا قد عاش يذكر قولا قال سيدنا قال الإله فلا سقراط يحمينا تراه محتونا طلاب علم له يحنو عليهم فانسى أمهم حينا ينبيك عن صدقه رفضا لذنيا أتت فلا ترى موكبا قد عاش مسكينا ينبيك عن صدقه رفض لدنيا أتت فلا ترى موكبا قد عاش مسكينا فالله أسأله غفرا لزلته والله أسأله صبرا يسلينا صلاتنا لنبي الأرض قاطبة مدر رمل الغضاء فاح يسمينا وقال فيصل بن صالح عن عبد المنعم سلام من الرحمن يا ساكن القبري ورحمته دوما عليك مدى الدهري سلام وجمع العين يبكيك كلما ذكرت جروس العلم والفضل والبرري سلام وحزن القلب إزاد كل ما ذكرت شفاها لا تمل من الذكر فقد ناك يا فخر العثيمي مثل ما باز قبل عام من الدهري فقدنا في شوال يا شيخ مثلنا فقدنا طلوع البدر في ليلة البدر فجعنا جميعا في ائتمام رحيلكم فقد كانت البلوى أشد من الجمر فهبت إلى مسواك يا شيخ راحلاً وخلفت أحزاناً سنلقاها بالصبر سيدكيك طلاب وعلم وحلقة ويدكيك كل الناس في البدو والحضر ويبكيك محتاج لفتوى مضيئة تطير بها الركبان في البر والبحر ويبكيك شرح الفقه للناس ممتع ويبكيك أهل العلم يا عالم العقلي فقد كنت تنفينا مش على العلم والتقى دليلا الى الجنات والفضل والخير وكنت لهذا الدين حصنا مشيدا مشيدا وكنت تدود عن الإسلام في السر والجهل وسيفا على أهل الظلالات مشرعا ترد على الظلالهم ظلمة الشري فقدناك يا بحر العلوم وحبرها فقد كلف للإسلام كالكوكب الدري ولكن عزائي ما نرى من شروحكم لكل فنون العلم في ساحه الفكر وقل ابو علم ينقل تفون طريقكم الى درجات العلم والخير والذكر صدرت على كل الملمات واثقا بوعد اله عرش في الضيق والضري فصبرك يا شيخي تتلقى جزاءه إذا الناس موقوفون في الحشر والنشر وداعا حبيب الكل والدماطن وداعا فلا نقيا إلى موعد الحشر تب لله احببناك لا شيء غيره وحبك يا شيخي من, من افضل الدر في حمد لك اللهم في كل حاله فهذا قضاء الله نلقاه بالصبر فهذا جزائي للمحبين جمله احمله شعري ومن قبله نثري وصلي الهي كلما صام صائم على المصطفى المختار من جاء بالخير وقال احمد بن عبد الله الدامي نبع وما أدراك من نبع ما إنعى على من تعلو به القيام فحواه أن وريف الأنبياء قضى نحبا وزلت به في الإردعان قدم من شهر شوال بعد الخسر وادرنا فرعى لفرقته من عام ألف تلي أربع مئة دالت بها دول والدهر يخترم وفوق ذاك سنين حصرها عدد عام وعشرون أجر عدها القلم ناع مع الشيخ إذ وافته ساعته في جدة ما طواه العز والهرم إن قيل من كنت تاني قلت عالمنا شيخ المشائخ بالإخلاص يلتزم محمد بن عثيمي للذي سقعت أنوار فتياه وانجابت لها الظلم بموته أظلمت دنيا نعيش بها وعاود القلب جرح ليس يلتئم إن هدروا كل من الإسلام وأسفا الحزن من موته قد حل والألم يَا فَاسِحًا مُغْلَقَ الْخُتْيَى بِحِكْمَتِهِ وَجَالِيًا شَكَّ مَنْ يَنْتَابُهُ الْوَهَمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ يَا مَنْ كُنْتَ مُجْتَهِدًا مَا فَلَّى عَزْمَكَ مَا وَهْنٌ وَلَا سَقَمُ وقال محمد الصاوي لا لا تقل إني سئمت حياتي لا لا تقل عدنا إلى النكبات لا يا أخي هذا قضاء إلهنا فلتدعوه يعلي له الدرجات لا يا أخي هذه حقيقة عيشنا طعم الفراق أشد من طعماتي يمضي الحبيب وتنتهي أيامه وتفيض عين الخل بالعبرات ويودع الأبطال ظهر حياتنا ويعيش كل الناس في حسرات فاصبر على الألم الرهيب وقل له إني سأمضي في طريق ثباتي كن واثقا بالله لا كي أسوأ طال المدى فالوعد بالجنات أواه يا قلمي فليسك ترتوي من نبع قلبي كي تبثت شكاتي وترى رياض مشاعري قد أجدبت واغتالها الهم العظيم بذاتي وترى خيول الشعر في أصفادها قد كبلتها نعصم الأزماتي انني لا اعجز يا راعي عندما ارثي اماما قدوه بحياتي انني لا اعجز يا راعي عندما ادنو لاكتب سيره لاباتي انني لا اعجز يا راعي عندما أجد الفضائل دونها ورقاتي حتى الأنام لأخار منها عزوها وتطور أوراق رمت كلماتي في كل شيء صرت ألمح حزننا حتى هضى بالرمل في الفلوات في كل شيء صرت أبصر مأتماً يشكو إلى الرحمن موت في كل شيء صرت أبصر دمعة مهراقة لوداء خير هداتي رحل المعلم بعد أكرم عيشة كان تقوم بمنهج الدعوات رحل الحسيمين الذي أبقى لنا شمس العلوم تضيع في الظلمات رحل الحسيمين الذي أبقى لنا ذهر المعارف وافر الخيوات أمضى الحياة مربيا ومجاهدا حتى بنا صرحا من الحسنات أنضى الحياة على كتاب إلهنا يجني الفوائد منه والثمرات يفتي ويرشد لا يجامل كائنا ويحطم الأغلال والشهوات يدعو إلى الدين الحنيف مثابرا ويظل مقداما لدى العزمات يروي عطاش الناس من فقه الهدى ويردهم عن موطن الشبهات والله ما أذكرت شيخا مثله في فضله ووفائه بحياتي هو هيبة لما تراه معلما يلقي على الطلاب خير عراتي هو هيبة لما تراه مؤدبا للناس كي يعفو عن الهفواتي هو هيبة لما تراه مربيا للناس كي ينأو عن الهفواتي لكن حين الى لا مست عمقه اده لو وجدت فيه منابع ارواحاتي ادم وعلم في صفاء سيره ونقاء صدر دائما الاوقاتي اني لاذكر مسكنا عشنا به خيرا ليالي اجمل الحضاتي كم زارنا كيما يقوي عزمنا ويمدنا بعطائه وهباتي كم كان يذكر جائما قولا له إني لأرجو أن تطول حياتي فأراكم أشياخ علم مثل ما كان الصحابة قدوة لدعاتي ان لا اذكر حلقه العلم التي جمعت منا كل خير في انتي يتذاكرون شروحه في هيبه ويرونها قبسا لدى الظلمات يتذاكرون شروحه في زرحه ويرونها حسنا من والآن أمسوا في عظيم همومهم وكأنهم أيتام في الطرقات والآن صاروا يشتكون لربهم بعد الأب الحاني على الفلذات لكن عزاؤهم وآثر شيخهم في نصرة الإسلام بالعشرات لكن عزاؤهم ما اثر شيخهم في نصرة الإسلام بالعشرات اني لا ابصر كل شبر بداك يامي يرثي معلمنا بخير صفاتي اني لا احزن حين افقد والدا تبقى فضائله مع ان سماتي اني لا احزن حين افقد عالما يلقى جميع الناس قلب ما زلت أذكر نوره متألقا لما يجيء مصليا لغداتي ما زلت أذكر وعده ويقيمه بالنصر للإيمان بعد شتاتي ورحلت يا شيخي وحيدا صادقا وسموت عن دنياك في إخباتي ورحل فترجو رحمة من خالق فهو الذي يسدي من الرحمات سأظل أذكركم بكل كريمة في كل صبح بل دوام حياتي أدعو الإله بأن يبلغ كلمنا لقيا النبي بسامق الجنات تلقى الصحابة والأحبة والأولى تتبوا الدماء لنصرة الحرمات هذا العزاء مداده من مقلتي دونته للناس من خطراتي الدمع قد يهمي لحب صادق والشعر أبلغ إن أتى بثباتي وقال في رتائه ناصر بن محمد بن عكمان العمري ومطالع الأفلاك حيرا إذ رأت قمر التقى عطل عن الدوران يا للفجيعة كيف ذاك كأنما فقد الأحبة ليس في حسباني لولا التأسي بالنبي وفقده لشهدت أمتنا بلا سلواني والله لو أذن الإله بفديه لفديت طلعته بكل كياني غعف البيان فخذ رفاءك داميا بنشيج أفتدة ودمع قامي أجعت بفقدك أرضنا وسماؤنا وبكاك بالدمع الهتون زماني يا أعينًا قد كنت تؤنس جفنا واليوم هاك تقرح الأجفان وقلوب صدق كنت حاجي دربما قد ردتها شجنا إلى أشتاني أنست لصوتك مكة وجبالها وسهول نجد الخير والحرماني والمسلمون على جموع جموعهم يتطلعون لطاهر الأرداني بوشمان كان القدر بمكه قد علا ما حظ من كرم ومن رضوان ولئن سوا تحسست تراب فإنما متواه في قلبي وفي أجفاني وتحت عنوان يا أمة توكلت قال سعود بن محمد السليم اتضم وجعنا وهالنا الخبر تكاد من هوله الأكباد تنفطر أقض مبجعنا وهالنا الخبر تكاد من هوله الأكباد تنفطر يكاد فرط الأساء والحزن يخنقنا ودمعة الحزن فوق الخد تنهمر يا أُمَّةً فَكِلَتْ لِفَقْدِ عَالِمِهَا أَمَا لك الْيَوْمَ فِي مَا فَاتَ مُعْتَبَرُ هَوَى مِنَ الْعِلْمِ صَرْحٌ وَاخْتَفَى قَمَرٌ فَهَلْ يَطِي بُسُرًا إِذْ يُفْقَدُ الْقَمَرُ ذَكَ الَّذِي عَهِدَتْ فَتْوَاهُ أُمَّتُنَا كَأَنَّهَا حِينَ يُمْلِي نظمها محمد الصالح الفز الذي رزئت لفقده بلدي ومثلها أخر ابن العسيمين تاج فوق هامتنا بالعلم والفهم والإدراك يشتهر ابن العسيمين بحر عز ساحل في كل ناحية من علمه أثروا يا شيخ صحوتنا الكبرى ومرشدها في زمن عام فيه الجهل والخوار من ابن سعدي ورفت العلم يا علما أفنيت عمرك فيه وانقض العمر ولبن تيمية في أرضكم قدم وعند تلمي به ابن القيم الخبر وكلكم وارث للمصطفى خلف لخير من سبقوا أنعم بهم نفروا بمثل منهجكم وعلمكم أبتي تعطروا الكتب والألواح والسيروا شاهدت في دعوة للدين في كتب وكم شريط به من نهجكم فكروا وكم دحرت عن الإسلام من نفر رؤوسهم من أباطيل بها بسروا حتى إذا ما خريف العمر حل بكم وأسقطت عنده أوراقها الشجر عانيت من مرض لعل فيه غدا كفارة وجميع الذنب يغتفروا أعمارنا كتبت من قبل مولدنا وهذه سنة في مثلها العبر لكننا نذر الأخرى ونرخصها من أجل الدنيا بها الآلام والكذر في كل يوم وارئ من أحبتنا فهل ترانا من الأحداث نعتبر وقال عبد الله سعد الغاني رزء وربك في القلوب يزمجر ومصيبة تبكي العيون وتنزر ومراكب الأحزان تعلو شطنا وتذيقنا مر الفراق وتنخو علم قضايا قوم صبرا إنه كبر الزهاء في عصرنا متنوّر شيخ جليل معتل في قدره حال المحبة والفضائل تظهر وكذا الجهادة منتط فوافيها عشى قد تقى يا رجل بحر غزير يرتوي من فضله كل العطاش وخيره لا يحفر ملك البيان فصاحة وبلاغة يشفي الصدور وقوله متعطر بدر أضاء دروبنا وغدا لنا من علمه أنوار خير تزهر لم تغره دنيا تفاخر أهلها وتمائل العلياء لا يتأخروا نفس شكت من صبره في شدة لم يستطعها الأقوياء الصبروا وغدا يجود بعلمه متحملا كل الشدائد والملائك تفخروا هيها فأحطيه القصيد مناقبا لإمام عدل شأنه لا يسبر جمع غفير وادعوه مجللا وتنافسوا في حمله وتصبروا تعلوا وجوههم الكآبة إنهم حزنوا لفقد الشيخ بل وتكدروا قد حاولوا كثم الأسى لكنما ترق الظلوع وصار رغم من يظهروا كم أسبلوا دمعا غزيرا حسبهم أن البكاء على الجليل مقدروا يوم مهيب محزن يحوي الأسى سحب من الأحزان لا تستنطروا صبرا جميلا أمتي فإلهنا بر وحيم جوده محضر بروا ثم العزاء لكم أيا نور الدجاء فالله يخلفنا بكم من يجبروا ثم العزاء لكم أيا نور الدجاء والله يخلفنا بكم ما يجبر نور عليه إلهنا في قبره واجعله يهنأ بالنعيم ويفخر واجعله يهنأ بالنعيم ويفخر